Takubir sabar yang jemilah. Innahum yarohnu baida, wanaraahu qariba. Yoma takon al samaa kalmuhul, watakon al jibal kalgim. Walla yasalu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 فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ أَدَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ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 فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون قاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة